انزَلَ الْقُرْآنَ يَهْدِي نَاسًا أَقْوَمَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 كالموبصرة لتبتعوا فضلا لتبتعوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنس إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه شورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من احتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرته وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا